ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد عن خطى الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لا نحيد عن خط الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني سائر في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله العرين. أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين علينا أسود العرين نمضي أمامن أبد لا حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير جل Dundullah Dundullah Abadan la lan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 الجناة ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبدلا نحيد جند الله جند الله جند الله جند الله أبدلنا النحيد أبدلنا النحيد عن خط الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي مبنه القرآن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 ننضي جنودا ندك العدا وقران ربي لنا موردا سننضي جنودا ندك العدا وقران ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا جديد في يوم الشهاده نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد في يوم الشهاده نصر مجيد جند Dündüm la, dün dün la.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 Gündullah, gündullah, gündullah